الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا the moon. view mm -hmm. say yeah. one Amen. Mm -hmm. Bamboo! ki okay. sanana <laughs> və gali Thank you. إذ يبايعونك ترت الشجرة فعلم ما, ما تنشد وتنشد وتنشدني ما في قول